بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب Uh well,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 الفوز كبير إن بقش ربك لشديد. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط